بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الذي جمع مالا يحسب ان ما له اخلده كلا في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها ت في عمل متد.